الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وليل صالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فإننا نستعين الله سبحانه وتعالى على إكمال هذا الكتاب تمهيدا للعودة إلى بعض الكتب الأخرى وقد ذكرنا أننا حريصون على انتهائه لما فيه من فائده اولا ولان اخواننا عاده بعد الانقطاع والفتره تكون الهمه تحتاج الى بعض الإجمام والتجهيز حتى يعني يسخنوا بعض الشيء وكيف يسخنون يعني يعني يكون في جد اكثر من هذا وبذل اكثر من هذا و, و... ونحن نفكر في تغيير بعض الطريقة عن طريق متابعة القرآن بطريقة أكثر أكثر جدية يعني سوف لن نسمح أن تكون جالسا وتمشي معنا في هذا وأنت بعيد عن القرآن يعني فجأة كذا نقول لك يا فلان في أي جنس أنت وأين وصلت وماذا تفعل فمن الآن ف يعني احرص أن يقول لك مسابقه في هذا الباب ومسارعه ما يصح ان تبقى معنا سنه في الدرس ولما تختم بعده هذا شرط ان تسير الى الله عز وجل بكلام الله وجل فان الناس ما تقربوا الى الله عز وجل بشيء افضل مما تقربون اليه بفهم كلامه وحفظه وهذا هو الاصل وحاولها ندندن هذا باب من الجد المقترح الذي نريد إن شاء الله أن نوفق إلى ضبطه. باب آخر لا بد من المشاركة الايجابيه بعض الاخوه يأتي كالنائم يجلس ويستمع. والاستماع مفيد، لكن أكثر منه فائدة المشاركة والجدية والحرص. هذا معنى الدرس. يدرس يعني من دراسة في جزء عندك وجزء عند المتكلم وهناك تفاعل بين السامع والمتكلم هذا التفاعل يخرج الشيطان الذي قد يدعوك إلى النعاس والنوم ونحو ذلك فننهي خيرا إن شاء الله يعني نريد بعض الجد وبعض الحرف وبعض الاهتمام و ذلك دفعا للراتبة وأن تكون تأتي وتجلس وتسمع ظهرك و حد ما يخلص الدرس سهلة. لا العلم يحتاج لبذل وتعب و... وقد تحضر الدرس قبل أن تسمعه وعلى الأقل تقرأه بعد أن تنتهي منه وكلما انتهيت من باب يعني سألت نفسك ما حق هذا العلم أولا في الفهم والمدارسة وحسن التلقي وثانيا وهو الأهم في العمل وأداء ما يجب وثالثا وليس بأقل أهمية في ظهور ثمة هذا العلم ويعني أثره على شخصية المتعلم ثم رابعا وهو من أهم هذه المهمات يعني ما يترتب على هذا من القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل والإيجابية في يعني الدور الذي تستشعره على كاهلك خاصه وانت ترى ما ترى من احوال الناس واحوال الدنيا والصراع الحضاري بين اهل الكفر واهل الاسلام وكيف ال الامر الى يعني ان سب رسول الله صلى الله عليه وسلم رمز المسلمين واحنا جالسين نستاسن ظهرك وفرحان لك رايح بالكتاب وجايب الكتاب هذا ليس يراد لذاته وإنما أمامك سفر طويل ودور يعني خطير. قد هياوك لأمر لو فطنت له. فاربق بنفسك أن ترعى مع الهملى. هياوك. هياوك لأمر لو فطنت له. فأنت لم تفطن بعد هذه المصيبة. فاربق بنفسك أن ترعى مع الهملى. يعني لا تكن يعني تافهة كعامة قومك الذين تسعدهم الكرة وتشقيهم الكرة. وكل مهم الآن أن ينتصر الفريق لا نصره الله في معركة الكرة قطعة جلد بين خشبتين يسعد بها الناس أو يشقون ويفرحون أو يحزنون كما أنهم يدخلون الجنة إذا يعني حصلوا النصر المبين والفتح العظيم والغساء ولكن لكم غساء كغساء السيل ولينزعلن الله من قلوب عدويكم المهابه منكم ولينقذفن في قلوبكم الوهن كل هذه المعاني تحققت مع الأسف ونحن يعني مبتلون بأننا في زمانها وبين قومها فإذا كان هناك فرصة للتغيير والتغيير واجب وأنت مكلف بهذا التغيير فدونك و استفد من هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك ومن أجلها محبة السنة ومعرفة السنة ومصاحبة أهلها وتيسر وسائل العلم الشرعي وكل هذه نعم كان في بعض الأزمان يصعب هذا يصعب أن ترى سنيا ويصعب أن ترى مكانا تجتمع فيه مع أهل السنة تصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحرصون على ذكر الله عز وجل كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتاح هذه الفسحة كان هذا في بعض الأزمنة بعيد يعني ربما في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة يضطر الإنساء أن يصلي بين قوم مبتدئين فيدخلون في يعني عامة البدع وهو ما يجد مناصر من الصلاة معه أين يصلي؟ يصلي وحده هذا خلاف السنة يصلي مع المسلمين والمسلمون مهما ذهب في أي مسجد إلا وجد البدع هذا يختم الصلاة بطريقة مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني يفعل كذا وهذا وهم اضطروا أن يفعل ما يجد مكانا يعني يقيم فيه دينه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن والحمد لله تجد يعني أماكن وتجد يعني فرص وهذه النعم أنت مسؤول عنها إياك أن تتصور أنها يعني هكذا أبدا الغنم بالغرم الغن بالغرم كما أن لك غنما وأنك تثاب على مثل هذه النعم فأنت أيضا مؤخذ بالغرم إذا قصرت في هذا أو لم تحسن الإفادة أو الاستفادة من مثل هذه النعم هذا كلام كله معروف وهذا العجب لكنه يحتاج إلى تكرار فإن التكرار مفيد ولابد نعم ما أرانا نقول إلا معادا وقديما من قولنا مكرورة لكن الحمد لله أنه معاد ومكروف والجديد غير مطلوب الجديد الذي يخالف يعني ما كان عليه القوم غير مطلوب نعيد ونزيد في فيما ندين به من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونضحي الوعظين من سلافنا صلى الله عليه وسلم نعيش على هذا وأن نموت عليه وأن يستعملنا وإياكم في طعام لكن انظر لنفسك قد يسبق السابقون ويحطون رحالهم في الجنة وأنت ما يعني تراوح مكانك ويعني ربما تموت فريع الفتن والشهوات والدنيا والأموال بينما هذه الأشياء يعني لا تقف عندها كثيرة أنت مرزوق إن شاء الله مرزوق ما أحد يدفع عنك الرزق فلا تشغل نفسك بهذا كثيرا خذ منه بالسبب الذي يكفي لكن اجعل همتك وجدك وجل تفكيرك في شأن آخرتك فأنت غداً معروض على الله سبحانه وتعالى من علم أنه مسؤول فليعلم أنه موقوف أو من علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول أو من علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواباً الأمر خطير والعمر يسرق منك سرقة ما كنت تتصور أن تصل إلى هذا السن الذي أنت فيه حتى لو كان عندك عشر سنة تقول بسرعة عشرين سنة فأنا كنت لسه أمس ألعب في في الطين كنت في العشرة لم أشعر إلا وأزبي في العشرين مرة واحدة عشرين ثم تأخذ نفسك عشرين هذا كان الإمام مالك جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوّف الناس وانت لسه لو عصرتك ما طلعش جزئين عشرين سنة يوّف الناس وانت يا تأخرت كثيرا لو قست نفسك بالكبار مالك والشافعي وأمسله ولعب انت متأخر تمانين سنة وأنت صاحب 20 فتنزعج هذا الإزعاج يجعلك تقوم وتبادر وتقول لا خلاص شيف. لا شيف أنا مكلف الآن هذا صاحب 20 بقى صاحب 15 طب إذا المصيبة بقى فوق 20 أعني المصيبة أكثر 21 بقى تقولي ما فوق 20 30 و 40 لا يمشي واحدة واحدة لا ده، واحدة 21 مش 20 21 ما مصيبتك أكبر 21 سنة يا رجل وللآن ما حفظت القرآن 21 سنة وللآن ما ضبطت اعتقادك الذي كلفك الله به منذ 6 سنوات أو أكثر وأنت تتحرج أن تتأخر يعني عن أقرانك في الدراسة النظرية سنة تفتيح جدا تكون في, في في السنوية العامة وعندك مثلا 17 سنة وواحد تاني عنده 16 وتقول يا ده عجوز أو فيك هقول كل الفصل وعنده 16 سنة وعنده 17 سنة مستحي جدا مش عايز تقول سنك تأخر سنة وفي ايه في, في... في دينك متأخر كم سنة طب كيف لو صرت 22 او 22 ونص مطيبة قابلك وعلى هذا فقس حتى يبكي اصحاب الثلاثين والاربعين وسلمنا اياك وقضية خطيرة وتحتاج لبنز وتحتاج لجهد صراع ومن قدر الأمر حق قدره أو قارب من ذلك يتعدل ويقعد كده من ضبط ما وما ي... لا يثنيدش ظهره على كل حال انتهينا إلى الفصل الثالث وهو من أهم فصول هذا الباب الثالث الذي هو المقصود أصالة من تصنيف الكتاب، فذكر المصنف أسباب ظاهرة التطاول على العلماء، وهي مرتبطة بهذه المقدمة التي قدمناها. فإن الفراغ الذي يكون فيه يعني السالك إلى الله عز وجل يجعله لا يقدر الأمر حق قدره، وإذا لم يقدر الأمر حق قدره يعني جهل وسفه ويعني طال لسانه بلا غناء ولا فائدة. طول لسان في الهواء وقصرا في الزنبي ذكر المصنف تشيخ الصحيفة وافتقاد القدوة استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم التعالم وتصدر الأحداث الاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض الاغترار بمثلك ابن حزم رحمه الله في شدته وتسلط لثاني السبب السادس جهل المنتقدين بأقدار من ينتقدونهم من العلماء هذا سبب مهم جهل المنتقدين بأقدار من ينتقدونهم من العلماء يعني من أهم هذه الأسباب التي لأجلها تطاول هؤلاء وهؤلاء وأولئك وما أكثرهم على أهل العلم أنهم لا يقدرون قدرهم ويتصورون أنهم يعني أناس عاديين كما لو كانوا في طبقته أو في طبقة هذا المتكلم ولو عرف يعني حق منزلته وعلمه وديانته وقصده وورعه لما تكلم عنه بمثل هذا الكلام قال وبالتالي لا ينزلونهم منازلهم ويبخسونهم مكانتهم التي يستحقونها ولعل انجع علاج لذلك التعامل المباشر مع العالم ولحظ سلوكه وسمته وهديه او مطالعه ترجمته ومصنفاته ان فاتت لقياه ومعاشره تلامذته هذه طريقه مهمه قبل ان تطيل لسانك في فلان وفلان بالسماع وتقول من فلان هذا؟ هذا فلان يقول كذا وينقل عنه كذا وكذا وكذا وقد تستدرج إلى يعني ما لا يليق ولا يجوز لكن أحسن من هذا اذهب إلى فلان هذا واحضر له ولاحظ ثمته وصلاته وصمته وكلامه وبرعه وسوف تقف من خلال هذه الملحظة على حقيقة الرجل لأن هذه وإن كانت أسرارا بين العبد وربه إلا أنها تطفح ولا بد فأثر الديانة ظاهر على وجه كل منا مع تفاوت شديد ومع هذا التفاوت فإن كل إنسان حظه كما لو كان يعني هو وزنه وقدره الذي يوضع في قلوب الناس فإذا رأيت هذا العالم ورأيت من ورعه وديانته يمكن أن يصدك هذا عن يعني إطالة اللسان فيه ولو فاتك رؤيته فإقرأ ترجمته أو إقرأ كتبه ومصنفاته ولو فاتك هذا وذاك فانظر في يعني تركته وميراثه الذي تركه من أصحابه وتلاميذه عن المرء لا تسل وثل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. أصحاب الشافعي هم سمرته الشافعي وتربيته وأصحابه مالك كذلك وأصحابه كل رجل كذلك ولهذا أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم أشرف طبقة في الناس لماذا هؤلاء بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة تعليمه وتربيته فلا تجد في الناس أشرف من هؤلاء لشرف المعلم بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم قال وهك هذه الواقعة يعني خذ هذه القصة <تصفيق> تبين لك هذا الأمر وهو أن الرجل لا ينبغي أن ينتقد أحدا إلا بعد أن يصبره ويعرفه حق المعرف ولا ينبغي أن يغتر بكلام الناس عليه فإن كلام الناس على رجل من الناس خصوصا إذا كان من أهل العلم لا ينبغي أن يعتمد لأن الناس يعني عندهم من الجرأة والتقحم والمجازفة والمبالغة وعدم الضبط وقد يكون الكلام في الأصل يعني قاله كاذب أو ربما يعني فاسق أو ربما يعني متهوق وزنديق وينقل الكلام ويتناقله الناس وليس كذلك وعند خبير بحادثة الإفك فقد شاعت وملأت أرجاء الدنيا وأصل الكلام إشاعة منافق وتواتر عليها حتى بعض المؤمنين وعند التحقيق والتثبت لم يحدث شيء من هذا وقد بر الله عز وجل حرم النبي صلى الله عليه وسلم من وقد أنكر على من استمع لما لا يعرف وقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذه وسائل في التربية يعني كان ينبغي أن تحسن الظن بنفسك فإذا أحسنت تحسن الظن بغيرك من باب أولى كيف وغيرك هذا أو لا منك كان ينبغي ألا تقبل هذا الكلام إلا بأدل وشه وشهود كان ينبغي كان ينبغي هذه تربية وبالتالي ليس كل ما يقال عن أي مسلم يقبل إلا بعد مراحل من التثبت فكيف إذا كان هذا من أهل العلم أو الفضل لذا يعني اضبط لسانك وضّط سمعك وبصرك كما قالت زينب رضي الله عنها أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا وهذا من ورعها رضي الله عنه هكا هذه الواقع قال ابن المبارك رحمه الله قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت فقال لي يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة يبدو أن أبا حنيفة له حسنات كثيرا في هذا الباب فهو مبتلى بمن يعني يسيء الظن به ولو تفكرت في هذا لوجدت أن سبب هذا أن أب حنيف كان يعيش بالكوفة وكان بعيدا عن منزل الوحي المدينة وكان هذا في الزمن الأول قبل أن يدون العلم وينقل فمجموع هذه الأسباب أدت إلى يعني قلة وصول المأثور والمنقول عن النبي الله عصلا من الوحي فكان يأخذ بما كلفه الله عز وجل به إن غاب عنه الوحي في مسألة يجتهد رأيه فكسر اجتهاده ومن ثم عرف بأصحاب الرأي فلكثرة الاجتهادات وقع التشنيع عليه خصوصا إذا اجتهد في مسألة وفيها نص هو عند الله معذور ولا يدري النص بدل أنه إذا عرفه ودرى وهذا قد تواتر كان يرجع إليه فهو معذور لكن لما يعني قل نسبيا بضاعته من الحديث لما هو معذور فيه لبعده عن دار النبوة لقرب عهده ولعدم تدوين العلم ونحو ذلك فتح الباب للتشنيع عليه ممن لم يحسن الظن أما أهل العلم الأثبات فقد قدروا لهذا الأمر قدره ومما يدل على هذا هذه القصة فالأوزعي وهو من يعني أقران الإمام مالك رحمه الله ومن أدرك زمان أبي حنيفة بلغه التشنيع على أبي حنيف رحمه الله فقال لبلديه أو قال لمن هو أقرب إليه منه من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكن أبا حنيفة فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة وهذا من حكمة ابن المبارك ما رده لأنه لو رده لربما كان الرد له رد الرد ثم رد رد الرد وحصلت يعني ولكنه احتال عليه بما هو أحكم من ذلك سكت ورجع إلى بيته وأقبل على كتب أبي حنيف قال فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل انظر الانتصار لأهل العبد يعني أراد أن يحسن صورة أبي حنيف عند الأوزع فأخرج مسائل من جياد المسائل وبقيت في ذلك ثلاثة أيام ثلاثة أيام أنفقها يعني لا تزار لأبي حنيف وللزب عن عرض أبي حنيف فجئت يوم الثالث وهو أي الأوزعي مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي فقال أي شيء هذا الكتاب فناولته فنظر في مسألة منها وقعت عليها قاله النعمان احتل عليه أبو حنيف مشهور بكنيته واسمه النعمان واسم غير معروف فهو قال قاله النعمان ولم يقل قاله أبو حنيف فما زال قائما بعدما أزل حتى قرأ صدرا من الكتاب ثم وضع الكتاب في كمه ثم أقام وصلى ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها يعني حتى أنهى هذه المسائل وشغوف بمعرفتها فقال لي يا خرساني من النعمان بن ثابت هذا إحنا هذا رجل عالم وعظيم من هذا ما يعرف قلت شيخ لقيته بالعراق أيضا يعني ما استعجل عليه فقال هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكسر منه قلت هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه هذا يدل على أن زهلة قدر العالم الذي قد تنتقده أو تقبل سماع النقد فيه هذا يعني مجح ولو أنك عرفت قدره ما فعلت ومن إنصاف الأوزعي رحمه الله أنه رجع إلى تعظيم أبي حنيفة لما احتال عليه يعني بمثل هذه الحيلة ابن المبارك رحمه الله وفي كمال القصة قال ثم لما اجتمع الأوزعي بأبي حنيفة بمكة يعني لما جاء أبو حنيفة للحج واجتمع به الأوزعي وقد جاء أيضا حاجة ومكة ملتقى أهل العلم والفضل من كل مكان جاراه في تلك المسائل يعني بحثه فيها فكشف له بأكثر مما كتبه ابن المبارك عنه يعني وجد كمان لما قابله أحسن مما سمع عنه وجد علما زائدا وهذا لا بد منه فلما افترقا قال الأوزعي لابن المبارك غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر الله تعالى لقد كنت في غلط ظاهر إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغاني عنه هذا واضح لا يحتاج إلى تفسير إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغاني عنه وهذا يعني ما زال يحدث في أهل العلم أنه قد يغتر الغمر بما يذكر ويقال وينقل وعند التحقيق ولزوم مثلك الإنصاف يتبين غير هذا وأي الناس أولى بالانصاف من أهل العلم والديانة والفضل ومن يدعون الانتساب إلى السنة ونحو ذلك هؤلاء أولى الناس بهذه البضعة وهذا يذكرنا بالقصة المعروفة التي حدثت في المتأخرين شبيهة بها ومعروف في زماننا يعني ما يشاع عن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى ما يشاع عنه من أنه يعني من يرى التكفير والخروج ويعني كل بلاء له بلاء خصوصا في بلاد العجم بلاد العجم كلمة وهب عندهم تساوي كلمة كافر وربما يعني يعني لا ينفعلون مع كلمة كافر كما ينفعلون مع كلمة وهب فهذه هذه كفر ويزيد نعم وهذا مشهور في عامة بلاد العجم فاتفق أن بعض العلماء من أهل الحكمة والأدب من البلاد السعودية سافر في سفرة له إلى هناك واجتمع بعالم كبير وسمع هذا العالم الكبير في هذه البلاد الهندية يسب ابن عبد الوهاب ويقول هذا من الخوارج وهذا يكفر المسلمين وهذا وهذا وما بتولي الإسلام بمثل ما بتولي به يعني هذا الوهابي ونحو ذلك، فلزم يعني هذا العالم مسك الإنصاف والحكمة والأدب وحسن التأتي وهذا مما يحتاجه طالب العلم، فإن كثيرا مننا يعني قد يكون عندهم من العاطفة ومن العلم أيضاً، لكن ليس عندهم حسن التأتي والحكمة، فربما اندفع وأراد ينفع فضر. لكن يعني يجم للتأدب بأداب القوم وهذا من الحكمة التي من يؤتها فقد أُتي خيرا كثيرا. فهذا الرجل العالم تحمل كل ما يأبه سمع المؤمن من يعني إهانة. ليس في شخص الشيخ عبد الوهاب فإننا يعني لا نحبه لخصوص شخصه وإنما نحبه مسلكه ومنهجه لأنه يقول بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوته هي دعوة الرسول الله وهي السنة التي تعلمناها من النبي فالرجل يحب لأنه صاحب سنة لكن من الحكمة الصبر فصبر هذا العالم على هذا الكلام وانصرف ولم يتكلم ببنت شفا ثم ذهب إلى بيته وأخرج كتاب التوحيد الذي هو فضل الله على العبيد الذي هو أشهر كتب ومصنفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأمسك الرجل الكتاب في بيته وأمسك بالصفحة الأولى التي عليها اسم الكتاب واسم المؤلف وقطعها أنت لو رأيتها تقول مجنون هذا ما يحافظ على الكتاب هو يرتكب هذه المفسدة لمصلحة أعلى ولدفع مفسدة أكبر وهذا من الحكم فقد قطع الجلدة الأولى وأخذ الكتاب كما هو دون الجلدة والتي عليها الاسم وذهب إلى هذا العالم في اليوم الثاني وأعطاه الكتاب فقال بارك الله فيكم أريدك أن تنظر في هذا الكتاب ويعني تخبرني برأيك فيه الرجل أمسك الكتاب كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد وقرأه بابا بابا ولم يقف فيه إلا على نصوص من الوحي من كتاب الله وسنة النبي والسنة النبية وبعض الأثار والتعليقات المستنبطة من الكتاب كما رأيت في الكتاب ونحن ندرسه وجاء في اليوم الثاني وقال هذا الكتاب من أجود ما رأيت هذا هو التوحيد حق وجعل يسني على الكتاب والرجل صابر عليه فلما انتهى من السناء قال له هذا الكتاب لمحمد بن عبد الوهاب يعني الذي كنت تقول فيه ما قلت فرجع هذا العالم واستغفر الله عز وجل وأعلن على الناس أن هذا الرجل يعني على الجادة وعلى الطريق ونحو ذلك هذه القصة مشهورة ومعروفة وهي تبين أيضا نفس المسلك وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يتسرع بالكلام على أحد أو بقبول الكلام على أحد وهو لا يعرف قدره ولم يصبره حق سبره وهذا أيضا تكرر يعني إن كنا نزلنا إلى القرن الثاني عشر فيحصل أكثر أن ننزل إلى أبلغ من هذا فنذكر بعض ما قد يتفق لمشيخنا الذين رأيناهم في ذلك والذين عرفناهم وربما أشيع عنهم ما أشيع على أبشع وجه وأخذ هذا غير المنصفين وربما الشانئون وشنعوا عليه أذكر من مما شنع به على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في زمن من الزمان مثلا في وائل الثمانينات لما قامت أحداث حماة وحدث للإخوان المسلمين ما حدث من قتل وتشريد ورح والذل وكانت مأساة في سوريا. كتبوا في بعض المجلات كمجلة المجتمع الكويتية وغيرها ان الشيخ الألباني يقول شهداء الإخوان في سوريا شهداء سياسة وملأت هذه الفتوى الدنيا حتى كتبت في في المجلات المشهورة في ذلك الوقت وكل من يسمع يقول. شهداء السياسة ماذا عليه لو سكت لماذا يعاد الإخوان بهذه الطريقة ولماذا يعني يطيل لسانه على الناس هؤلاء قوم قتلوا في سبيل الله وهؤلاء قوم أوزوا وشردوا وصدق الناس الكلمة ولما يعني ذهبنا في هذه السنة أو التي ربما في هذه السنة يعني كان أهم شيء يشغلني أن أسأل الشيخ هل صحيح ما نقل من قولكم يعني شهداء الإخوان شهداء السياسة أما أنا شخصيا ما صدقت هذا الكلام يقينا وكنت أدافع عن الشيخ لكن هذا بـ بـ بـ بالمعنى العام والفرق بين المعنى والاستنباط وأن تقول ابدا الشيخ لا يفعل هذا ومثله لا يقول هذا وبين أن تأخذ كلام الشيخ نفسه ويقول قلت أو ما قلت فذهبنا في أول مجلس نحن حرصون على هذا فإذا بنفس الأمر يراود آخرين فقبل أن أسأل نفس السؤال ساله غيث فقال الله والسائل يا شيخ سمعنا أنكم تقولون عن الإخوان إنهم شهداء سياس فأول ما قال الشيخ قال كذب فبادره يعني كذب ما قلت فبادره الرجل قال لكن مجلة المجتمع نشرت قال يكذبون أنا ما قلت هذا من أين أتوا بهذا وكيف أقول هذا فقلت أقولنا سبحان الله هذا الذي يعني ما شككنا فيه أبدا لكن أكد الشيخ الكلام بما يعني دفع هذه التهمة وبما غير نفوس كثير من المسلمين نحو الشيخ في كلمة لم يقف ويعني بالممارسة والتجربة والخبرة وقع مثل هذا للشيخ في عشرات المسائل التي كانت تملأ الدنيا والشيخ شيخ الدنيا وليس شيخ يعني بلدي أو البلاد المجاورة وإنما شأنه كما قال المتنبي وما الدهر إلا من وراء قصائدي إذا قلت قولا أصبح الدهر منشدا أو إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدة الشيخ رحمه الله كذلك يقول القول الآن في بيته على يعني المساء ترى الناس يتحدثون بهذا القول في أمريكا وفي المغرب وفي أفريقيا وفي الدنيا كلها فهذا شيخ الدنيا رحمه الله ولعل يعني مبضيه وشانئه يعني حسدو في هذا الأم فكانوا لا يألون جهدا لا بارك الله فيهم في التشنيع عليه والإساءة إليه والكذب الصريح المباشر عليه حتى تنشر هذه الكلمات المفتريات في الصحف والمجلات وهو منها غريب ما درها ولا سمعها إلا أن يكون قرأها مع الناس ويتحدث يقول سبحان الله هل قلت هذا وربما كان يقول في بعض هذه المسائل بخلاف وبعكس فالقضية تحتاج إلى تثبت القس على هذا يعني مسائل كثيرة مع يعني علماء كثيرين مضت وستأتي فإن الناس دأبهم مؤمن وفاسق والفاسق يعني يتصور منه كل شيء قال ومثله القول الحافظ ابن حجر قال مما يبين أهمية مخالطة العالم ومعرفة سيرته وتأثير ذلك في حفظ حرمته قال بعض من ترجم بشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله بعد أن أصاد في السناء عليه قال ومن خالطه وعرفه فقد ينسبني إلى التقصير فيه يعني كل هذا الذي عرفه سيرى أكثر مما ذكر ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلى التغالي فيه كل واحد على حسب مثلك يعني ما قلت في السناء حتى بلغ به أن قال فلو, أقسمت بين الر... فلو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه لما كنت مجاوز طب وفي بعد كده متح يقول ما رأى مثل نفسه ولا رأيت أنا مثله ومع هذا يقول ومن خالطه عرفه، فقد ينسبن إلى التقصير فيه يعني هو فوق ذلك لماذا بالمخالطة والمعرفة يظهر يعني لأن في مواطن لا تظهر إلا بالمخالطة ولا يمكن أن تأخذ من من كتاب كتبه الرجل أو فتوى أفتاه أو نحو ذلك ومن جميل ذلك ما يذكر من قول بعض معاصري ابن المبارك رحمه الله يعني قال قلت في نفسي والإنسان ما أكثر ما يقول في نفسه والمنصف يخرج من ذلك ما قد ينفع ويوفيد قال قلت في نفسي يوما بماذا فضل ابن المبارك علينا هذا معاصر بن المبارك ومن اهل العلم قال بماذا فضل ابن المبارك علينا نفسه يقول طلب العلم وطلبناه وحج وجاهد وجاهدنا وقرأ وقرأنا فلماذا فضل علينا هذا حوار مع النفس صراع مع النفس يعني يقول كل ما فعله ابن من التي هو مشهور بها لكن اذا سالته فبماذا يفضل عليه وان جعل ينشغل بهذا قال وكنا في سفر مع ابن المبارك وانقطع المصباح او انطفأ المصباح فاخذه رجل وخرج ليصلحه يعني وبقوا في الظلام فلما رجع به نظرت في وجه القوم وفي وجه ابن المبارك فإذا لحياته مبللة بالدموع فقلت بهذا فضل علينا هذه كيف كان يعرفها بغير المخالطة كيف تكتب هذه أو تنقل رأاها بعينه في ظرف ساذج ما ما يحتاج اتفاقي ما ما قصد انتفع المصباح على غير العادة والعادة المصباح يكفي للمجلس لكن لأي عارض انتفع المصباح فأخذه رجل يصلحه يعني يملأه زيتا وطبعا ما كان عندهم نفس الطرف الذي عندنا أمر يحتاج لربع ساعة ولا نصف ساعة فأظلم الجو على الحظيل فكان نبي مبارك يعني قاده الظلام الذي فرض عليه إلى ذكر الآخرة ومنازل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة وخذ ما جئت من هذه يعني التأملات والأفكار ثم جاء المصباح فنظر الرجل هذا الذي كان مشغولا قبل انتفاق المصباح لماذا فضل عبد المبارك علينا ولا يجد جوابا فأول ما نظر في وجهه وجد الحيطة مبتلة بالدموع طبعا عشان اللي يكون مبتلة بالدموع يبقى مش دمعة واحدة تنفع إن شاء الله ووجل ذكر الله خليل صدت عينه عينه لا تمسهما أن عين دكت لو دمع لو بقدار رأس إبرة من الدموع من خشية الله بس من خشية الله مش من الألم ولا واحد داس على رجلك نعم من خشية الله ينفع إن شاء الله فكيف إذا نزلت حتى بللت ورؤيت قال هذا فضل علينا هذا لا يعرف إلا بال بال بالمحاشرة والمخالطة والقرب قد ترى منه أشياء تحكيها وإن لم تحكيها خلاص أنت وصلت من خلال ما رأيت إلى معنى استقازفه الله في قلبك لا تملك دفعه هذا بالمخالطة لكن لو بقي يسمع عن ابن المبارك عشرات السنين فإنه لا يصل الى هذا المعنى والرجل كان يسمع وكان يخالط بعض المخالطه التي لم تكفي حتى أن الرجل فتن في نفسه قال بماذا فضل علينا لا أجد شيئا يفضل ثم الآن عرف فضل بمثل هذا الرجل الذي عنده هذه الروح وهذه الديانة وهذه المعاني وهذه الإنابة لابد أنه أفضل ممن يحج ويجاهد ويذهب ويروح ويأتي ويتعلم ويعلم لكن ما يعني جفاء في الطبع وغلظة في القلب ويعني بعد عن الإنابة بالمقدار المطلوب قال ومسلوا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع ولسيما إن ترتب على ذلك مفتدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح وإن كان في الواقعة أمر فادح سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور انتبه وإن كان في الواقعة التي سمعها أو يحكيها أو يسجلها أو يدونها أو يكتبها في كتاب تراجم هو عليه أمين أو نحو ذلك وإن كان في الواقعة في أمر فادح سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور يعني الذي لا يعرف ببدعة ولا أنه يعني صاحب مسلك خبيث أو نحو ذلك فينبغي أن لا يبالغ في إشاءه يعني حتى لو كان حقا ينبغي أن يبالغ اسكت عن هذا يعني ما تجد رجلا كان مشهورا بالفضل والصلاح ثم وقفت له ولو تأكد حتى لو رأيته على زلة والرجل يعني عامته شأني إلى خير وتأتي الله من باب النقل أنا أنقل هذه الزلة أبدا إذا يعني بلغ المأقلتين لم يحمل الخبس اسكت هذا يسكت يطوى نعم فينبغي أن لا يبالغ في إفشاء ويكتفى بالإشارة لأن يكون وقعت منه فلتة لأنه ليس بمعصوم قد تفلت منه فلتة اجعل هذه هي الفلتة ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع انتبه كما أنك لا ترفع الوضيع يعني لا تقول وكان جهم بن صفوان صاحب عبادة لا منفعش هذا رجل ايمان في البدعة حتى لو رؤيت له اشياء وبعض المرتد لهم اشياء عجيبة كما يحكى يعني عن عن عمرو بن عبيد المعتزلي يفتن وكما يحكى عن الخوارج حكى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر احدكم يعني الصحابة صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى وقراءته إلى قراءتهم ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي ثم يأتي ويقول ما أحسن صلاة الخوارج وما أعجب قراءتهم وما أشد بكاءهم هذا لا يصلح لماذا؟ لأنه وضيع يعني فساد مسلكه ومنهجه حتى نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض دولاته كلاب أهل النار وضيع لا ترفعه، وإنه أيتها ما يرفعه، ولا تغتر بمثلك. ومع الأسف إمام هذه الجماعة قد يرى بعضهم التي ربما يعني كانت هي كانت يعني المعنية أصالة، وهذه الفرقة يعني صاحبهم الذي ينتسبون إليه قد يظهر منه حسن السمت، ودائما يعني الرؤوس هكذا حتى لو في البدع، ويفتنون الناس بهذا فلا تغتر. مهما رأيت من صاحب يعني بدعة عجبا من العجب في سمته أو في علمه أو في يعني ظاهره في في الاتباع ونحو ذلك وهو على بدعة لا تغتر به قل هذه قديمة شنشنة نعرفها من أخزاني الخوارج كانوا أئمة هذا الباب ومع هذا فهم خوارج في الصباح يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المساء لا ينامون والصحابة ينامون جيش علي. يقاتلون في الصباح وينمون في الليل والخوارج يقاتلونهم في الصباح ويصفون صفوفا قياما في الليل عجب من العجب وهذا معنى يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم فهل نفعهم هذا؟ هذا السمت وهذه العبادة؟ أبدا فساد المنهج فلا ترفع الوضيع ولا تضع الرفيع والرفيع لا يوضع فقد رفعه الله عز وجل بحسن منهجه وطريقته فلو وجدت زلة هذا مما يطوى ولا ينشر فقال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه واحفظ لكل منزلته واعطهم جميعا بقصتهم من الحق فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل هذا هو الشاهد هذا في وصية الخليفة عثمان رضي الله عنه لبعض عماله قال فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل يعني قبل أن تتكلم انتبه لا تطيل لسانك ما تدري لعلك تطيل لسانك في رجل قد حط رحله في الجنة وأنت ما زلت يعني تعبس في الطين فانظر فالامر خطير ومهما استطعت يعني أنت تحاشى هذه المغامرة فتحاشى يعني لا تكن جريئا خصوفا في هذه الأبواب وقد رأينا بعض من تكلم فيه وربما شنع الناس عليه لبعض الأشياء التي تقتضي التشنيع انتبه حتى لا تقتضي التشنيع ثم رأينا خاتمته يعني من أحسن ما يكون فكان يزم على من رأى هذا أن يسقط يعني من هؤلاء الشيخ الغزالي رحمه الله وأنت تسمع عن الشيخ الغزالي وأنه يتكلم في بعض كذا ويقول كتاب السنة بين أهل الحديث وأهل الفقه والرجل أسرف والرجل كذا يعني أصرف أصرف تكلم كلام يعني لكن لو أنك عاينته وحللت كثيرا من مواقفه لست نحتزل له فيما أخطأ فالخطأ في مردود لئلا له عز والرجل هالك والرجل والرجل حتى يكفّر من كفره وبين أن نقول أن الرجل ابتلي في بعض البلاد التي ذهب إليها ببعض الحمقى وما أكثر فما زالوا به حتى أخرجوه عن انضباط لو رأيت مرأه الشيخ الغزالي في الجزائر من بعض الشباب، وما لو رأيت مرأه في يعني بعض مواقفه في مصر وغيرها، لقلت يعني الرجل مبتلى بالحمق ما يرى شابا إلا أحمق، فلما يعطي بعض التصريحات إن هؤلاء كذا أو كذا أو كذا يعني عنده بعض العذر، بعض وليس كل، بعض العذر. لقول بعض العذر أحسن من قول ليس عنده عذر. وتوبي على الرجل ويعني وقد جلسناه في بعض المواطن لبعض المخالفات والمراجعات فرأينا منه ما هو أشد مما يقال ومع هذا يعني كنا مصبر ويعني حتى أننا استمعنا به يوما ويعني جعلنا أقول بارك الله فيكم وفي جهودكم ونحو ذلك كانوا من المف سفهم قال أدخل في الموضوع يعني هو عارف إنه كل هذا كلام يعني أنت تتكلفه يعني شكلك كده مش الادخل في الموضوع بقى تقول لي بارك الله فيكم وانا عارف ان انت تريد ان يعني تخالف نعم فمن شدة ما رأى من ال... ومع ذلك يعني كيف كانت خاتمته ذهب الى يعني مؤتمر من المؤتمرات التي تعقد الدفاع عن السنة وللدين وجعل يعظ يعني محاضرة طويلة ساعة او نحو ذلك ثم ما بعدها أليك فازك نسكت ما أن نسكت لا أخاف أن نتكلم فرق الله أعلم يعني شكلها جيد أليس كذلك ويقول لك الشيخ كش أحدث ضعيفة وكله أحدث ضعيفة والريل جاهد والناس في صلاة الجمعة الصيح حوله طيب وبعدين مات وهو ساجد نسكت أو لا نسكتش نسكت يعني هو ربنا سبحانه وتعالى حكيم فقد ترى أشياء وتقول عمّا الرجل مات موتى يعني لوحد يتمناه يبقى اسقط تحت متعودش كل ما تشاهده يقولوا حديث ضعيف خلاص كل الدنيا عرفت اسكت وماذا لو سكت؟ يعني ماذا لو سكت؟ ما الذي يحدث اسكت ربنا عبد الزل ينفع به ويغفر الزلة ويقيل العسرة وكلنا عسرات أو أنت يعني ما شاء الله اللي من ما حصلش منك حديث ضعيف أبدا مرة ولا. أنت كلك ضعيف ما أنت نايم طول النهار والليل مش حديث ضعيف أنت أنت اللي ضعيف الرجل كان قوياً وكان وكان وكان ثم قد يصدر منه شيء والله يعفو وقد يكون هذا يعني في في ميزاني الله يعني يزن الحسنات والسيئات لكن المسكين والبائس أمثالنا ممن ليس له شيء فلو عودت نفسك إذا رأيت شيئاً حسنة أو وكان فلان ما شاء الله قواماً بالحق وكان فلان يعني صاحب هذا وصاحب كذا وكذا وإذا وجدت شيئا مما يسكت عنه قصروا الناس المشاهير مما لهم فضل وعلم ومسلك عام في الحق ما كان مشهورا بالاعتزال ولا كان مشهورا بأنه من الشيعة أو من الخوارج أو يعني من كذا أو كذا خلاص يسعوا مثل هذا يعني انتبه لهذه المسألة قال رحمه الله ألا ما أكثر المواقف العدائية التي بنيت على أساس مبدأ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من إني آخر كلام دار ولا سمعت بس سمعتش لا سمعت أنا كمان بس أنا مش عايز أقول لأنه ممكن يكون غلط تفقن أن أنا ما سمعتش أو وصلني وصلني لكن أكيد الكلام ضال هذا مثلك المؤمنين قال أبو أيوب أو قالت أمه أيوب لأبي أيوب في حدث الإفك يا أبا أيوب زوجها أسمعت ما يقول الناس ينفقا ما سمعش قال لها نعم سمعت وإنه الكذب سبحان الله هو مرأة وما حبر نعم سمعت وإنه الكذب وحكم وحكم انت ما نحصلش وهذا فيه نزل قوله تعالى لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا كيف ظنوا خيرا على صوب بدرها. قال أكونت يا أم أيوب تفعلين ذلك. شوفوا شوفوا الحكمة. أكونت يا أم أيوب أنا سمعت اللي حصل ثعائش. لو أنت مكانها كان ممكن تعمل كذا؟ قالت لا والله. قال والله ثعائش أفضل منك. لأنها حرم النبي صلى الله عليه وسلم. ولاد عيش أفضل منك. صحيح زوجتي أكيد يعني وعلى دماغي وكل حاجة. نعم. بس زوكة النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوكة حرام النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يعني يسلط عليها مثل هذا أبدا هذا الفقه والحكمة والتوفيق يكون لأهل الديانة والمسلك الصحيح هو نفسه ما يدري من أين جاء هذا التوفيق أنا أتصور لو أن أبا أيوب يقرأ عن نفسه الأثر الذي نقل ونسمعه يقول رحم الله أبا أيوب ما هذا الفتح لا. هو نفسه ما, ما ي... هذا توفيق هو لم يختر هذا ولم يعني يصنع هذا وإنما قد يتعجب من موقف توفيق له سابق لماذا يتعجب هو الذي فعله لأنه في حق ما هو الذي فعله وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى هذا توفيق من الله توفيق يعني جزاء لحسن الديانة وحسن الأدب و... فهذا مسلك عام ينبغي أن يسلك خصوصا مع أهل الفضل والعلم أما مبدأ سمعت الناس يقولون فأضعف لمن أن تسقط أضعف الإيمان ولا تشارك ما لها أن تتكلم وتنشر بل ينبغي أن تقول لا ينبغي أن نقول هذا والواجب التثبت منه فترى الرجل منحرفا عن أهل الفضل بسبب الغواية في الرواية منحرفا عن أهل الفضل يعني عن حبهم وعن السماع منهم وعن الميل إليهم وكأن في قلبه شيئا من الكراهية لهم وما سبب ذلك الغواية في الرواية يعني راون غوى وافترى ويعني جازف ونقل ما يعكر صفو النفوس على يعني هذا المنقول عنه فلا تلومهم على إنكار ما نكروا فإنما خلقوا أعداء ما جهلوا يعني الناس دائما أعداء ما جهلوا يعني كأننا قلنا أمثلا أنت ما تعرف فلانا هذا الذي أنت الصوفة هذا يلعب معك الذي تقول فلان هذا جاهل وفلان هذا ما يعرف وفلان كذا وكذا أنت لو رأيته رأيت شيئا أخر ولو سبرته علمت يعني ما كان ينبغي أن تفعل ما فعلت كما قال الحريري في بعض النقامات ولكنك جهلت فقلت وحيث وجب أن تسجد بلد شوف الفرق جهلت فقلت وحيث وجب أن تسجد بلد نعم فرق كبير فإذا قيض الله له من الأسباب ما يطلعه على الحقيقة انقشعت سحب الأباطيل وأسفرت شمس الحقيقة إلى أن يتأتى ذلك أسكت وأحسر الظن وتابع بدروح من لا يقصد تحري العيوب والعسرات وإنما يقصد الانتصار لأهل العلم وأهل الفضل يعني لا تذهب لتتثبت بروح الشامك أحيانا واحد يقول عنده بعض الانصاف وليس كلهم ويقول لها لازم نتثبت لكن هو في قرارة نفسه يجد نفسه ميالا لأنه يكون هذا كلام حق الكلام الذي قيل عن هذا يعني العالم أو هذا الفاضل. كأنه يحب أن يظفر له بذلة هذا ليس من الانصاف. وانما انبغي ان تذهب وتتثبت وتسال ولسانه حالك يقول يا رب يطلع هذا الكلام غلط يا رب سلم يا رب وعافي هذا الرجل من مثل هذا كما تختار لنفسك هذا من انصاف ان تحب لاخيك ما تحبه لنفس لكن مع الاسف بعض الناس خصوصا أصحاب هذه يرسلون الرسائل ما يصبر حتى يقابل أخاه وقفت لفلان على كذب كأنه وجدت بعض هؤلاء قد جمع والله بالنص هكذا حدثني بهذا وأراني قال لي فلان عندي له ملف ملف كامل جمعت له ملفا ثم أراني إبار عن قصاصات من الورق أخذها من على النت قيلت عنه أو قالها وبعض أجزاء من بعض الصفحات في بعض كتبه وبعض الوقوف وسجلها لشيء سامع وكذا هو في غاية السرور بهذا كل ملف عندي كما لو كان هو يعني الذي سيدخله الجنة أو النار وكمل أو كان هو الذي يعني وعادت هؤلاء أن لهم أسوأ ما يكون من الأسر والخاتمة والعزة بالله نعوذ بالله من سوء الخاتمة لأن مثل هذا يتتبع أوراث الناس ومن تتبع أوراث الناس تتبع الله ومن تبع الله عورته اوشك ان يفضحه ولو في قعر بيت ويعني هذه سنه لازمه قال السبب السابع التأثر بفوضوية بفوضويه الغربيين ونعراتهم ويتضح هذا في سلوك بعض الشباب الذين يبتلون بالاقامه في ديار الغرب فيتشربون منهم بعض القيم وبخاصه سلوكهم إذا اكابرهم وعظمائهم بحجة حرية الرأي والتعبير واعتزازا بما يدينون به من الفوضوية التي يسمونها ديمقراطية دون أن يتفطن هؤلاء الشباب إلى الفروق بين القيم الإسلامية وبين القيم الغربية هذا كلام جيد فمن سبر هؤلاء وجد أن عامتهم ابتليا هذه الفوضى عمد حتى إخواننا الذين يعيشون في بلاد الغرب يعني لم يسلموا من هذا المسلك يعني مسلك الحرية المزعومة يجعل عندهم أنواع من الفوضى فعلا كما سمع المصنف رحمه الله وليس لهم كبير كل واحد تربى على هذا لكل أحد أن يقول ما يريد أن يقول ولا ولا قيود هناك للقول فلا يلتزم بقيود الشريعة لأنه تربى على مثل هذا فتجدهم كبارا كلهم ومفتين كلهم وموجهين كلهم كذلك وعلماء وقد يكون عند السبر لا يصلي إلى الجمعة هذه نقرة وهذه نقرة وقد يجادل عن هذا ولكن عندنا ظروف ولا نستطيع وقد والله لا يصلي الجمعة مررت على بعضهم ممن يشار إليه بالبنان وهو في متجره إنه هذا يعني رجل صاحب يعني جهاد في سبيل سبيله وقد كنت أخبرت من بعضهم بأنه يعني قد يترخف الجمعة فلودك يعني قبل الجمعة مرينا نسلم عليه وتكلمه كلمة عنه والحق نعم قلت له ماشي مرينا قبل الجمعة بما لا يسع إن إحنا نتأخر يعني لازم تغلغل فخلينا تفضلن توم والرجل قبلها جعله يتكلم عن الإسلام بكل معانيه الشاملة وال وال وال... نعم. فسمعت شيئا حتى انتهى وقلت له طيب نزل بالجمعة قال لا لا فضل الله قال ما تصلي الجمعة قال إن شاء الله قلت لا انا اذا هتصلي ما ما فيش غير المسجد هذا احنا مش يعني في المدينة كلها ما فيش غير المسجد واحد يعني لازم نعرف بعض ونشوف بعض ما فيش مساجد يعني نعم قال والله الشغل يعني ضاغط شوية والأمر واسع نحن في بلاد الكفر وممكن يعني أن احنا نترخص وأصليها ظهر إن شاء الله ها قلت هل ينفع تصلي الجمعة ظهرا للمقيم قال ينفع يجوز يا أخي إن شاء الله يجوز من الذي أفتك بهذا هو خلاص يجوز يجوز ما ما جاء أصليها فلو أنه قال أنا مقصر وأنا يعني مجرم وسأصليها ظهرا يعني أخف إنما الرجل مصمم أن الذي أفتى به نفسه، لأنه قدر هذه الحالة، واجتهد وإذا اجتهد المجتهد هناك يظن كل واحد نفسه مجتهدا هذه المصاعب فوضى من أين جاءت هذه الفوضى في فيها حرية وفيها ديمقراطية وفيها هذه من آفات ال. قال فبالمظاهر الديمقراطية تحكيم رجل الشارع في قضايا الأمة المصرية يعني يحط صوت كل يصوت وبعد ما يصوتوا يكون الحلال او يكون الحرام اذا صوتوا على حاجه كتير اكثر من من لم يصوت يبقى العبره بال اللي ما نصوت نعم وان لا فلا حتى ولو كان المحكمات الشريعة نعم في حين ان الاسلام يجعل الحكم في ذلك الى اول الامر اهل الحل والعقد المؤهلين للنظر في هذه القضايا دون غيره قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منه الله نصلى على هذا شرط هذا أحد الشرطين في الحقيقة وهناك شرط أهم وهو أن الرد إلى أولي الأمر من أهل الحل والعقد وأهل النظر حتى هؤلاء لا يرد إليهم إلا بعد أن يكون في نص. نصر فالأصل إذا كان في نص لا يرد لا إلى الأمر ولا إلى غيره وإنما يلتزم النص فإذا غاب النص واحتجنا إلى الاجتهاد فإنه ليس كل واحد يجتهد وإنما نذهب إلى أهل الحل والعقد أهل العلم الذين يستنضطونه منهم إذا غاب النص يعرفون كيف يستنضطون من الأصول العامة للشريعة ما يقارب أو يغلب على الظن أنه يفيد حكم الله سبحانه وتعالى <تصفيق> أما نص عمال ونص صلحين ونص نساء نعم هذه الأنصاف كلها والأنصاف ونقول والله صدر تشريع بكذا هذه مصيبة كارثة كفر لا مصيبة ولا كارثة هذا مصيبة يعني هذا خروج عن مقتضى الشريعة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي رجل الشارع هذا في الرواي ويجعل إقحامه في القضايا العامة المصيرية من أشراط الساعة فعن أبي هريرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينفق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أما هذه الأوصاف فقد رأيناها كلها ما بقي منها شيء حتى نقول ولعله يأتي قد صدق الكاذب وكذب الصادق وأتوا الخائن وخون الأمين وأما الروايبضة فقل يعني أن يغيب عن ناظريك وأن تنظر إلى الناس قل من ليس كذلك قيل وما الروايبضة قال رجل التافه يتكلموا في أمر العامة، يعني الأمور العامة الكبيرة التي لو عرضت على عمر لجمع عليها أهل بدر، لكن هو جالس كده هو بتفرج على النص وممكن يفتيك فتوى على بين الشطين، نعم، وحتى أحياناً عندما يكون الكرة طلعت يعني في في قبل أن ترد مرة أخرى، لأنه تافه المسائل عنده هو يعني واحد ما يدري ما يعرف، فيهرف بما لا يعرف و. يخبط خمستعشر رجل تافه يتكلم في أمر العامة هؤلاء الذين يخرجون للتصويت في هو لا يعرف على أي شيء يصوت وفي ماذا يصوت وهل يجوز هذا الأمر أن يعني يختار فلان أو يختار وما معيار المقياس وما الاختيار ونحو ذلك لا يعرف أكثر هذه الأشياء لكن يعني بالرأس ما دام له رأس فهو معدود نعم، ومعلوم أن الأمر ليس بالرأس بدل أمر كما قال الشعر وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل والشعر يعني تلطف قال بعض الرجال ولو قال وجل الرجال يعني لعلي زمانه كان فيه يعني بعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعدى من النخله، أهو معدود محسوب علينا يعني، لكن النخلة ليس لها جنة وليس لها ظل رجل ليس فيه من معاني الرجولة شيء إلا أنه ذكر وجرت العادة أن الذكورة رجاله وليس كذلك فهذا يحسب على الأمة رجلا ويعطى رأيا ويعمل برأيه وهذا يعني من مثابت مناهج الغربيين الذين وصلوا إلى مطلق الحرية فحرموا بها وحللوا وأقاموا وأقعدوا وكل هذا من الاستفاهة والتفاهة والفهاهة نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العربي الذي سأله متى الساعة فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف ضيعتها؟ قال إذا وُسِد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وتأمل موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتحدث في موسم الحج عن يوم السقيفة، يوم السقيفة سقيفة بني ساعدة، لما اجتمع المهاجرون والأنصار لتنصيب الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا تفعل. فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغائهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول ما قاله يطيرها عنك كل مطير وألا يعوها وألا يضعوها على موضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على موضعها ما إجمل هذا الكلام هذا كلام رجل من أهل الحل والعقد من العشرة والمشفين بالجنة ينصح به رجلا من خيرة أهل الأرض ومع ذلك مهما بلغ الرجل يحتاج إلى نصح هم عمر أن يحدث الناس في المسائل الكبار فقال له لا تفعل لماذا؟ في الموسم الحج يجمع كل من ودب غوغاء الناس و أوباش الناس ورعاعهم وأيضا قال هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس إذا قام الرجل المشهور في الزحام فعرف أن كل من حوله غالبا من يتسابقون إليه من غوغاء الناس وأن يعني الرجل الثقيل إذا وجد هذا الزحام ينأى بنفسه عنه يقول يعني غالبا هؤلاء فأول ما يتكلم إذا تكلم يسمع هؤلاء الغوغاء فربما ذهبوا ونقلوا الكلام خطأا وربما سمعوه وفهموه من الأرض خطأا كما يحدث كثيرا هؤلاء يحدثوا من خطبة ويخرج وقال الشيخ فلان كذا والشي والشيخ والله يقال عكس هذا لكنه ما يفعل وتعمل مشاكل لكثير من الـ الـ الـ ولهذا لا ينبغي أن تسمع من هؤلاء أي خبر أو تصدقه لأنه قد يكون فهم على عكس ما قيل وكثيرا ما يقال قال فلان كذا لا ما قالك كيف الناس يقولون كان حاضر وشايفه يقول انا اراه كل وانا انا كنت ارى لكن ما ما قال هذا الكلام هذا الذي اخبرتني يعني ما ضبط غير ضبط فكانت نصيحه عبد الرحمن بن عوف لعمر في موطنها وكان هذا من اجمل ما يكون من النصح قال فاذا فامل حتى تقدم المدينه ما الفرق في مكة في موسم الحج او باش الناس مجتمعوا ما يمنع احد من حج البيت لكن إذا رجع إلى المدينة المدينة فيها عامة الصحابة وكبار المهاجين والأنفار دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس يعني من أمثال عبد الرحمن العوف الذي نصحها في النصيح فيجتمع في إلى عبد الرحمن أبو عبيدة ويجتمع الزبير ويجتمع طلحة ويجتمع عثمان ويجتمع علي ويجتمع تخيل إذا اجتمع هؤلاء في موطن يعني كيف يكون هذا الموضوع أن يقول لهؤلاء وبينهم خير من أن يقول في موسم الحج والناس يعني لا ينضبطون فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على موضعه وهذا مهم وفيه أنك لا تتكلم بأي كلام أمام أي أحد في أي ظرف على أي وجه أبدا لابد أن تضبط فليس كل كلام يقال لكل أحد وليس كل أحد يقال له الكلام يقال له على أي وجه وإنما لكل مقام مقال ولكل حادث حديث يقول الأستاذ محمد الراشد حفظه الله إن الغوغائية التي صنعتها الديمقراطية الحديثة في الشعوب يمكن أن تظهر بصورة أخرى في أوساط دعاة الإسلام إذا أسرفنا في الشورى ونحن قبل الدعية المشاكس نعيب الاستبداد والفردية ولكن الشيء إذا تجاوز حده آذى هذا كلام جيد يقول يعني قد يحدث في الوسط الدعوي أيضا لوست ديمقراطية هم لا يشعرون هذا ظاهر في بعض الجماعات فيكون سياساتهم أيضا متأثرة بالديمقراطية بمعنى يقول تظهر بصورة أخرى في أوصال دعات الإسلام إذا أسرفنا في الشورى، يعني كل الديمقراطية غلط وحفظين الكلام، لماذا؟ لأنها تخالف حكم الله سبحانه وتعالى، ولا بد أولا أن ننظر في حكم الله، فإذا لم نجد عملنا يعني رأينا واجتهادنا وهذا الخطأ الثاني ليس كل أحد يعمل رأيا واجتهاده إلا أهل الحل والعقد ينزل الكلام على أنفسهم مع لوث الديمقراطية. أقول لك طيب إذا إحنا في المسجد المسجد ممتلع بالناس وفي قضية ان نحكم فيها خلاص لا تفرد بالرأي وحدك أيها الخطيب أو الإمام أو المعلم طيب ماذا نفعل؟ خذ بالشورى ما هي الشورى؟ اسأل كل الحضرين وبالتالي إذا خمسين في مقابل أربعين قالوا شيئا فهذه الشورى لا، ليس كذلك وإنما لا الصاحب أخذ كل الحضريين، قد نختار منهم عشرة، وهم أقرب الناس إلى أهل الحل العقل، ولا بأس، ونرجع إلى يعني نظرهم وكلامهم. أما كل الحضريين قد يكون أحدهم لا يحسن الفاتح إلى الآت، وقد يكون أحدُهُ لا يحسن يتوضأ. وقد يكون أحدُهُم لا يحسن فهم الكلام على رجليه، وإنما يضع رأسه مكان الرجلين والرجلي مكان الرأس. ثم لكنه يعني إذا نظرت إلى هيئته الهيئة واحدة، لا، ليست العبرة. بمثل هذا الكلام ولهذا يقول الغوغائية التي صنعاتها الديمقراطية قد تظهر في أوساط الدعاء إذا أطرفنا في الشورى إذا بالغنا كل حاجة نعمل لها مجلس والناس كلها تتكلم أبدا ونحن قبل الدعية المشاكس هو تصور واحد يقول أمان أنت عايز يا تنفرد بالرأي يقول لا ما أقصد هذا نحن نعيب الاستبداد والفردية لكن الشيء إذا تجاوز حده قال يعني كلا طرف يقص الأمور زميم لا يصح أن ينفرد الرجل بالرأي في كل شيء ويقول أنا ما دمت المسئول والشر غير ملزمة والمسألة في أخلاف ويقول هذا الراجح فلا أرجع إلى أحد كيف هو عمر المحدث الملهم الذي لم يرعب قريث يثري فريه يرجع إلى قوله عبد الرحمن عوف رجع إلى أقوال غيري كما عرف إذا الاستبداد والفرضية غير مطلوب لكن في نفس الوقت الإسهال غير مطلوب أيضا يتبغ المسألة مفتوحة كل أحد يتكلم والقول الله هذه من الشورى لا هذا ولا هذا دون إسراف في أخذ آراء من لا يصلح للرأي ولا دون يعني الاستبداد والاعتداد لرأي واحد وإنما المسألة متوسطة وتنضبط بميزان الشرق ميزان الشرق أن يتكلم في المسائل من يحسنها ومن هو يعني من أهل الذكر فيها يرزع إليه لمؤهلاته أن يتكلم فإذا لم يكن كذلك فليس أن يتكلم ولو كان كبيرا في باب آخر كما أن الناس يفعلون هذا في الدنيا بلا حرج ولا نكير فلماذا لا يفعلونه في الدين فلو رأينا يعني أستاذا دكتورا في يعني الأدب العربي وعميد لجامعة ونحو ذلك فإن لا نقبل ستوافق الطب ولا نقول أنا أنا دكتور برضو نعم وأنا عميد كلية كذا و كذا كل أنت ما لك الضد أنت في هذا تسكت وقد نأتي بطبيب يعني مبتدئ ونقبل كلامه لأن هذا فنه وتخصصه وبالعكس لا نقبل يعني جراحا كبيرا في تخصص يعني دقيق جدا. لا نقبل كلامه في يعني مباني الهندسة وراح وذاك. ونعطي لكل رجل يعني فهمه. الدين ليس فيه كهنوتيه. بمعنى أقول رجل دين ورجل دون لا. كل المسلمين رجال دين. لكن لابد بد أن يكون من أهل العلم. فإذا كان الرجل نبيلا في العلم والفهم وعرفت كفاءته رجع إليه في مثل هذا وإلا فلا. وهذا يندرج. ألا يختلف عليه، لكن الذي يحدث ليس كذلك، وإنما إذا كان الرجل مشهورا أو يعني له أفردت له الصفحات على الجرائد أو يعني الساعات على الفضائيات وراح وزاد، أمكنه أن يفتح الدين ولو كان قافاً أو لعابا أو يعني سافلاً من يعني حط القوم أو وضعهم، لكنه مشهور وله أن يتكلم، يمكن أن يصبح سفيرا ويمكن يصبح مفتيا ما يدري لعلنا نعيش حتى يصبح هذا الإمام مفتي الديار المصري وارد في زمن الحمير نعم ممكن وقد يعني حدث كثير مما هو يشبه هذا فلو يعني الرجل يعني مشهور ومعروف وسفير القال في بعض ويتكلم وتفرض له ويفتي هو عمليا يفتي فما بقي إلا أن يعين ما ما يدري يعني ما دام المسألة هكذا بلا ضابط نعوذ بالله من يعني الخزي ومن غياب الوعي ونصرة أو غياب النصرة لدين الله عز وجل على كل حال هذا سبب سابع و يعني بقية في بعض الأسباب الأخرى نقفنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على